لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك كل نبي وملك وكل من أهل لك وكل عبد سألك سبح أو لبى فلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحرك والسابحات في الفلك على مجار المنسى لك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك